مقام البيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا وَذَا نِمُوّ وَظِلَالُ تِلْكَ عَنْ قَبْلُ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا وعقب وَالَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قل إن إليه يدعو وإليه ما أب وكما لكنزنا حكمًا عربيا ولئن اتبعت أهواء من العلم ما لك ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلاً قَوَمِيلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ لكل أجل كتاب ينحو الله ما يشاء وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِيدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّنَّكَ أَوْ نَتَوَفَّى يَنَّكَ فَيِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَٰغُ